كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي هي نبوحة أمي كبة الرحمن والروح تدريحان Dziękuje لمرآها وأحيانا